نجر بكام بهصورت امريكا چون بياني زي لبر امريكا مسؤوليه زيارهن مسؤوليه انفاق بوكو يوجن بوجنو منالا لبر او او زيارتي بيتري يعني اللي راه نياس لبر تشا نعم كمطيار ياما لجمع چون اللي راه لمزني ني ا تقسيمي مالا لمزني تقسيمي ماديهتا نیازی پیاز زیادتر لبرم که مسئولیتی زیادتر زیادتر به ادراو. و واژنم اما ایت حرف توان روشنه هیچ جورش کالک تیانی. حتی اگر او دورو اوتمن کر بکی تفسیر کنید که برابری کشیش اگر خواید رابنیا که باو کشیش برابری داید ببردایه لواختا او جوابه هربوك كون او مسئوليتي زيادر انفاقي زيادر اكاد نيازي زيادر لبر او زيادر اما تماشاكين كون باوكو دايك غالبان وقت او مناليان امرت تقفين رواليك عادين لوانا كيتر مناليان قوربون وجابونتو مسئوليتي انفاقيا باواميكي او جنهيك انفاقد اوهد كون دول فردان يرى مساوي ارتبه اما انه وقت او كرة يا استا جنو من النار هي أبي بولي جنك أبوها عندك جنبين أن تدوائي من النار ويتو أمانة نيازك يعود زيادة الأوسائم كما زيادة لكي دراؤ ها أولا برشاوبة كمسألة مسألة فرق نيازه وإحتياجه لمسألة جنو في النار لازم إلي شهادتك كسؤالك ما ترحب ما ترتيبك آية أما هميشا كي هي استثنائتها هيك هميشا الجن لحافظة زعفة بالنسبة لكي دراؤ يا رك اهم شواني وقتيا كرجنيك ذا حافظه برابري چون هابي او قوتي بدون قوانين ناظر با عموم دهنده اكثر الحالات چون قانون گوانه دهنده ده نو هزار جنى نوصوي بالنسبه پياو حافظه نظر متذرب ابينه لزمينه حفظيشتا ضعيف تر نظر به نوصر قانون دهنده استثناء خانون يعنبو دان عنده ولا دواء اوشه اما اوالي فانا كرتك جنج حافزي الزعيف ترابيده بيو يعني للحاظ هي ارز الشوال اخواره خو عواطفي انساني احساساتك باش لا شخصيته وجودي انساني كث شك نية لو ارزشو قيمت يعني هيش كث لو اش شك نية بالعواطف هل هيش نية دهی وقتیک اما این لعاتفه هشتاد درس دیل تقریباً لعاتف انسانی بچند را و بیست درس دیل فیاض را اگر بتوان وکیتر برتری فنکر لیریشنبه برتری فنکر بیچر اول را خبر تریج نیز داو بساتیا هشتاد هشتاد درس لو شدن مهمه بچند داو بیست درس دیل دست داو تیام. خدا نه املا برتری یعنی اول مسئله مسئله مسئولیاته. مسؤوليته كمجند روا كعبارد لويت دعيلك بيتوا جن بيت بوشوك وسلي تاميني سكن وآرام بيتو غيري أواني لو مسؤولياتها انا أنا اقتزايكروا كجن جورك هم حي كري درس كري هم وظاية زيستي تايبة بيه وهم وضعيتي رواني شوك تايبة بيه هروا مسؤوليته فيها مش معناني شو باوكو مسؤول لا لأنه جامعات أو تأمين غيري أو جنو ساري أوانسة المسؤوليات اقتضاك روح كبير حملة تركيب بانيا هملا وضعية في حياة وزيزتيا وحملة وضعية روانيا جوري كتير لأن المسؤولية كان جور جورن لبر أول دو جورة دو بشر لإنسان خلق ونبر أما يكد دو جور خلقي كردون بتناس بمسؤوليتك كان اختلافات او اختلافات لا براما كالجن دايكة والدايك نيازي هي بعواطف تما شاكين زور عواطف بدايك لا براما كبية ومسؤولة بزور زور وميازي عن بعزم ومتصميم وشونة ووانة هي تما شاكين دي راه اشتاد فتا بغطاني شون؟ مسؤوليتك قال مختلفه اولكبا ام دراوه نطبق اوكبا او دراوه تق يعني ده لدواء امك الجنب ومسؤوليتك طيب الدروس بور اطر حوافك هم بسر الجسم هم بسر الروان يا عارض او حالاتا لغير زميلي مسؤوليتي خويا ضعيف يا كان زميلي مسؤوليتي خويا قوتي في هذا وهل حالاتك يزن كانغي زمينه مسؤوليتي خويا ضعيفه عند هي قويه كان مثلا كاين وتر لا تواني واكجن نقش يبدا بلا شيء من هذا تقو طوالشينا بشكلي لاكا شتي بزور مهمه اما اوت كونات ولا من ابلش باوجور كاراجنك اما نقصك بلا ما نقص لا زمينه ارز ثانيه مسؤوليتك هي شتي تاريخ خصوصياتك في دراويت المختزي امد وایش کە بێژ هەبوی جبێتتو. زكن عام خشة و عزم و إراده و تصمیم لەگەڵ عڵات و احساساتی نەرما و زری ئەوە ڕنا تققسی میکردون و بکەین هەر خصوصياتي مسئوليات کە درراوە بملاگەولە خصوصیاتی پێداون و دەرمتیجە مەساڵن یێک لە ئاوازی ولكن قوتي ان يكون هناك شهاده او شهاده المترح. او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او كامن او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او شهاده او مالكتها مصاوس من الجميع ده كشهادة لغير مثلاً تجارة وخلاص ديون وأنجور كلها كفترات رتبة لك على جوزه وهم مثلاً القرآن الشريف ده كالمورتين وهذا كاردونة تريند الجينثوية خذ القرآن الجيد لإشارة كمثلاً شهادة. والله القرآن تصريح غير لما ك مثلاً للذنّي شهادة بو ارتكاب فحشاء الزنا شهادة جن محكومية. وقتئذ سورة النساء آياتي 25 و26 من والناتي من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. او التعبيرات ما من نسائكم منكم منكم لا هو عند سورة النساء لا <تصفيق> سورة نور شاكر مثل أي شهادة بالوقصف مثل هذا هم تعديلها بكارب ريت هربيرا كلمه شهادة كجمع شاهد ولا شاهدة كجماعة بيت الشواهد والشاهدات ليش هو أقل وانجذامينت وحكمته كبوش لا زميلي أقودو معاملاتها جاز أدري بزن كشهادة بأعمال زميلي مسائل فحشة مشتى أول كلام والشاهد، وثمان جاره لبر أماك، لبر أو مسائلك وثمان دوجن أو سالتوان المسؤولية شهادات وقت بيان تحمضكن، دي شوار بشر قراء ومشاهد بالضبط شاهد، أجرجند أربعهشتن، أول إن جارك يتصور هكأ عاشر أو ربعك، نفر شاهد بن لواحد نفر كانام مش فانجام. وشواري شو اللي شواليان اللي شواليان انا اتوار زورتال ابي بوهج اوه بشيك اوه بطن تواو مسألكاني اتوار تقريبا حقوقين ابي لدوايا ما هم, هم مسائل مسائل مربوط بجنسه قال في في زنا الاناليزنه اگر به تو زینت ایا فكران بشاهد قال قاطنه بخشه شاهد باذن زینت ایا فكران بشاهد نظر دماغك ده مسائل جنسيان اكثر گزورت و ناوجنانا اديت كرنا و پياوانانيه و ثوت اكردن تبانی نصر مسائل دم زمین ها با جنان و قوانین شهادت و امانش ناظر به ظاهری خالقن که لظاهر هم شخص مسلمانه تبا امانش آید قبول کرد شون قاضی خود درونی او نازانی آسان بو که چنجن بتوانن توت او تبانی بکن نصر نسبت دانی آواش دید و دو نفر و نصر و شهادت بند و قاضیش نهان ناسی بزانیش کرد يعني لبر او انك او مساله زعف تسميم جيري و عزمك كان لبر غلبي عواطف كوتمن بتناسوي مسؤوليتها ولبر لبر امين مسائل الجنسي اسرار وشتيان زوت لنا وجنانا متراها و حتى لزميلي تشبون بو مسائل زعف زوتبوك على الجنسات چې خستر زوتر دی اون بلان توشبون به اصلاح تسلیمون لو زمينا او توشبن توشبون به زوتر باجن ابياد نوابيا كه نشوار و با تایب له لاي شي تري شوا نوعي بهيرتي كازب ده جنا كه وخته تماشا كا رفيق يك تري لو زمينا رابطي كه امش كهله نوعك أخا بقدانو لبرابري او وعمش هوقان بو او وكلا انكا اعبيني الله هرشا او انا ذايرا قصص بون قصصي يوسف ماليك الصلاة والسلام كوقتك اوجنا انا ابي اسمك اوجنا اوها موزعكي لبرابري يوسف وهو اسم توتعي اجلم لو مستهرزلش اوجناية الزاهرة اتعانون جمهورتي وعنوتي اميش ترعبك واسباتي حقبوني مطلبي خي بلعي خيوة دعوتي امانكا كامان شاويش انتبقى بي وحدها لا برئه مالو شنها شتيتر كررت يعني بخصوصيات جناويه لو زمينه اشكالات زول دروس ابو اقر دعوا بكا جاء شهادتك جا ما اقر قسمتك يشان زمين اشي نوستر اصلي مطلبك كوتمان اعمل وحده اماره تاريخه معاور ما نغتو واجر خو يش مان دركي توام جوانبنا تسليم قموري اكين كاما حركة معلومات اياما انا اعرفك ناجو عنه دوان اعمل زبتك السؤالي دوان كاما السؤال هو كالتالة في وظيفة كإنضاف كا جنال ناوكاته وعملان رواب اجزانيك من دينيجن وعض ايثيا كتعمينك هل نيازك بخصوص الجامعة او ممكن اللي يرانا اللي او او يقول أنا يشوف أنا رب تجس بالمعرض ويانا خلت وانا وانا صار وكل آية سوء دول نصيب من ما وللنساء نصيب من اكتسبني هل وكذب مصاري تعبيرك كابكاوان لويوا كسبي اكل نصيب بشر مشخصيا هي واجناعي شروع اما يكج المالكي كسبي خياجت المسلمة لدينا اما المكلفني كأواها يدي انفاقي كنبو خوينبو مناري نبو شوك ماذا لحالاتك تواوي استثنائية كخالكي بيقانيش مكلفة من دو حالتان ساشت اسكتبوا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 چن اینالله سلام اساساً چن سؤال اترن حلم زمینا جوابیان روشن نباید که اما مسالم ک ایا همیشه نکاح طلاق وادس پیاو و مشعله؟ جاری نکاح ک عبارت از ما یوا اخذی اشتراک لذت دیار لبین پیاوی نکاح بسره ألا أذان إنك قرآن أواق كدو رقني أساسي لا تجمو بعماني جنوشو جنو شو خلي لا سوري بقراء لا أو فصلا بحثي لك أخو طلاقي فيها وقتك بحثي جناني بأكاوا لبرش ومردنوان لعدا أفرمين لو وقتات ما داموان لعدكا بتصريح قاس بيني مكان، بكنائات، بتعريفات وانديجان، أما ها عدقيان تراونا بود تصرحنا كان ك، جلتهن اللي بجانا الزواج كان، شو ضعيفة احتمال يا ويهز باني دون نفري أول ما إخدامك ندزمني الزواج جاءت البخيس ولا تكانت هرب أنا طبعا بقى كطبعاً إتر احتمالها بعضش تنامش لو عفيع بن أوانا مشينا بنو كمثل واقع حلوة اللبن يا أنا بيا شتاني في الوقت بدلذ أو منتفيا أو نعرف بيه بجورك توجينا مشلو عفينا بن أول إخدامك أكيد أو في عزنا بياك واقفا كان ب وقتها كمشتاك في حاضر بيه بياك واقفا كانوا هر كم شرائط و خصوصيات و بياناته و نصره و أساسه مثلا نظايته عن عباد كا ازدواج بقن یا نفي اوالك دعا اما كا خوان راضي بون لسر اما انجار دياره كا ارتباط جنوبكاوك باكا وضع عنواني جنوشوية اگر بيتو صورتك رسميو إعلاميك لنا وجامعي نقد في تخوي جاي شنهاطه ما توجد على الاسلام مطلوب وواجبك وقت واجبه كوقت زواج حد أقل بيجوا خويانو سر فرس دكان دون فرشاهد شاهد دون فرس شاهدي متوازن ديندار حاضر بالنبي كدواي وقتي عمجنتيا وبياك والراد رضادك يا نبي بياك وحاتي شوكك لديك نار بالنار امانه او خلقك أم يعني اعمل شي بو خليك بالنسبه لزينبه بن حاضر والله انا تبقي في برنامجك الديني بوكبير دواجك فاعلام ازدواج دو فرد لازم بي روشن بيته بدي اقل نفر للجنسيه كلو عقد تحقق بلاكه حد اقل بينشكه او طرفانه جنوشوك ابي دونفر بي يعني حاضر دون شاهد حاضر من يعني من بي كان معناها يعني خذني عندك بيرتام لجمع الكواس تي بيو محرم أريكم هذا هم دو جريد وشاهدك لا من دم محرمي غلب غير محرم من بيجريد لا أو هاد جلسةك اج كشك خويك اللي قال فيها وكالا قال أو ااا كساك خاص بيدي ليك إقدام كان بعقد الزواج أنا كنّي وابتنها أنجامي بيا سينا بورو شكرا برای کوچک اقوایتی هم گذاشته ولاتشی هم ازدواج میکنه خوازه نشون بده وقتی آموزشی نفر و آوکچه بیا کوچنده آم اقدار قرار هر وقت آمیشی شاهد نبوده تو لقایانو آم دیده پر امکانیان که بیا و از جای آهمت لرا بود وای فصل مقرر هو کدوای آم کروکچه ک رضایتیان ک ازدواج کن بیا يعلامه اجتماعيه كريم صورتي الرسميه بخش لك الاهدي باظ يعني اهدي براكا يا ماما كيار كاميت لواني كسرك وجه فياوه وهم شاني تدريش وامريكا اما تشوف صورتي هنا اقدم صورتي تصميم جينيتيا زياتر سازجار النقل تبعتي في اعمال الاهديوا كابو لا فرامه اساسه كدوائي انه هو دوائي مكر كلوك شكل راضي بون بيكو ازدواج فن أبي باؤك يا صار فلسطيني تريق شكل بيكو متحادي عقدة بي. معناي ولايته وصار باوك باوكن العقدة باوكك مايكب باوكنك بزوري خوي بتسليم رأيكو يك أو لا لن السؤال فيانا بيك. آيان كعبين مشددس كيان أذاع الكل والد سواء. أما بمعني ما كتصميم تجاري غيره ازدواج أو أو كروكشن جاء أو ككيرش لحد نص لحد خير خايو درسوزي دخلات يبيك بكتشوك يبيه. آمن دفن أخوات من تجربة نتونز يا او شخص أو الله مثلا ضايع أمين أويا أتوني لو حتى دخلات لكاريوكا. طبعا أساسي لتصميم تجاري ازدواج أو دون تراحم. أما بالنسبة تلاق تلاق جاري أعمل يا هر... لن أجاب صورة كلية طلاق آمن يوال لنا وخلق امروه متداول هرشي واه امروه متداول لنا وخلقه طلاق نيه طلاق شطر غيري أنا. يعني بصورة قاطع و بزنانك لمليون طلاق عوالم قدستان توتون أدرين شرعي با عمر تلاخیک شراین دراویک نفویتی ولی من یک شخص آنهاست که او تلاخیک شرایی داور که هر وادانیشتم با صوتی عادی آقای خواه پر از دیوگو مقدمات او که این تلاخی داوریم ولایت ازش تلو است نه بلای شازه که دانه تلاخی شرایی من دست نکوهای واقع امام ام جلو پیاو با زندگي مشترك يام دستيقل اما لثايد مسيرا غوشن وووكنا يام كريبا يكا وام زندگيا يمكن ادامة بن الغاي او قدب كريتو جا ايسا كي الغاي بكاتو او شينيسا اما الغاي اكريتو يكا الالم عوامل ايدي یا بياوك امساني كي داعيه امساني كي مؤمنه قريكي الجياني همو الى ريخوابه جناكي لوانانيه کاری لگلاب ریت او ولی ب مزامم خواه که غمداری خواه آخرت اینگرا که کامر ریت او یا دنیا اینگرا که نقداره ماآوس روستی همون بروجیم بیالام من اما صورت یک لواق بسیار چون آب دید اوی بیابید که چه اوکه لبر هرش دیگه حاکی نه لزج نه ناراضیهای خرید مقدار حقوقی الحقوق که لرفا فرمه چون طلاق نخواشه باش نیاز نداشته، زوری نکن، اما به میلی خون اگر اتوانی گذاشت کار مقدار حقوقی دیکه با یا وقت ناراضی بیتو، با کم طلاق نمی‌فته، طلاق نخواشه. طلاق می‌شه. اولی پیشون که اوتمند سری احزابه بیانیه که عیتتان دقیق میان بالله مجمع مراجعيك يبكر روشنك أو يتشو أو يوافرني يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلة الكلمة صراحا جميلة يعداش بيد وعيد وزيت أولا كي تريد أن كوتمه على سوري نساء احتمالا آيه صوت جلوبت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 بايد رجوع نیخویه وگاوصا اگر نه و آن بوده تلاقی دیابم. جایی است خویشین نداره تلاق کجاست؟ آه، چون که قسمه اگر ما مؤمن آخره، اگر مؤمنی که اندوره، یا قسمتی خواهد کفاره داد و روابط برقرار می‌کند، یا نخیر تلاقیه و تواجد. حتی خویشی بیه تلاق نداره مدت آنیه قاضی حکمی صادر کرد و نجات می‌کند. نمی‌شنانم خیر مزقون سوا. اما سورتی استهم سورتی تو ام. اویانز وقت رو آداله نقل که آمیه که تماس جناک خرید کنن آفرمانی که لایتهاتی در شد. یستا کارمان بودیه که دنیا خالکا آفرمانی که هنی ل میزان نعیارش رو که آفرمانی و لا خویه تاون آفرمانه. لایخوا امجرد کیه حق بردمودای دوکا. ولی مکس افسای دو در مؤمنه شاید جنی بود. تماشالا کار جناکی آخری که سرپیشیف کاتو آفرمانی که ل حقوق واجباتی ول سرشنیه متقابل واجباتی نسرشنیه. أناك مرحلة أولي أو يكمل وعزاء نصحت يكاب باشني علاقتي أنا ناخو شو بس بيجي شو معنون رهن ما يكاب وما كاب ديت وسر وجب كيشيل أرجع أو مؤثر نبو مرحلة دور أو يك لي جاب يتو بمعرفة أو يعني لا ما أشرت جنسيات خد علي يكاب أو كتنبيهك هذا مسلا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 تنها صورتي تاديده حتى فقاض بحث يا فنجال حد يوفر يا الشفاخ الاعداد يعني مثلا برنامج وين داخل رك باش تيليش ايش حكم تبيع امريكا لو تجمجنوك او روابطك عندك وابوكا وبك جسد بوك يك موجود من مكملي اكتر او فيا احترامي او جنيت ولا قراكه توانيه يعني مثل اخواني بالزو ميدافكا اما تباشاكن استا او انا او جناحات وتخوار لا ارجو احترامي لا اوها وتخوار كشغلاق لادام بل كي ادام شغلاق لادام جنودات مثلك لا او كجبل يكسي فشي ما يبدو ولا راج حكمتي خوا مختزل وكحل لي ام مساله دخولا فريق درك زادين بالشغلاق هي خداش لكن لا بروش كامل من دوله لقن لا حنوبه ام يا او ياد اجل اما شاريد الكل يا ياريت القوانبر ذبيتوا خلق زاد ليره يت الجامعه أجل هو أقومة الإسلام وداعجاء إسلامي, إسلامي مكلفنا دون ما عنده انتخاب كان يكنا خانوا داعمك يكنا خانوا داع أو دون ما عنده برو البحث كان بياك وبررس مشكلات يعني كان ريشيابي كان دوائر رأي عن هذا سرجي علامة كان بدأ داع كقابل حل فس حل بكرة وبيك وبرس حل يعني دو نفر شاهد بامن کرد هر وقت چند لدیکا حدود دو نفر لازم بود لی دو نفر بامن کرد. که یه وش شاهد بن هر وقت امام به نبی کو زندگی من کرد با شهادتی دو نفر. آواز اتلاف را که شاهد. انجاره لازمانه که شنید که از دورانی قاعده گیابه. ز وقتی که شنید لو دورانی پاکی و تهره لگویی معاشلات جنسی و اصلا کدی نیسته اتلافش تا ظهر تلاقك يا دا يا جاوا بشهادة يا وجابوينا ولا يكو بلا ما أجنها لهما عابد هلأ وتعرفي خوي ولا ما لي خوي عابد ها أديتوه عابد كسر دعنا قاعدة جيب بسري عابد يا جر لو كنا دو جديد لازم من, من دو اگر وقت که گذاریان عده که پشیمان نبونه و ایتر گره کهان بودو باره دستیب کنه و او نیازی بهی نبید نیازی به عقد جدیده بید اگر ناچه او شویه که ترکه آمه خلاصه طلاقه که بمجوره درکه بید روا که وطمان طلاقه مشروع ندره و مگر با صورتی طلاق که لیرشا هر وقت چون وطمان در زمین عقده که اویوا بشی کچکه ادری به باوکی لبر يكحو زور لنا وجمع يكحو زور لنا ويكحو زور لنا كبشي تسميم طبيعتي اي شاب